بسم الله الرحمن الرحيم اولا قبل أن أبدأ بالموضوع أود أن أشكر جمعية حياة تراث الاسلامي على إتاحة هذا اللقاء وعلى جهودها المشكوره والمباركة في قيام بالدعوه والعمل على نشرها على النهج السليم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح وأشكر أيضا لحكومة الكويت دعمها لهذه الجمعية وتشجيعها لها وكذلك ما قامت به ممثلة في وزارة الأوقاف من نشر بعض كتب التراث وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الجميع من التوفيق والهدى وأن يوفق المسلمين جميعا إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة موضوع الكلمة كما هو معلوم حول أثر دراسة الحديث الشريف لترك في ترك التعصب للمذاهب والموضوع هو في الحقيقة يعني أوسع من هذا فالحديث سيكون حول واجب الأمة اتباع القرآن والحديث وتوقير الائمه وترك التعصب لهم هذا هو الموضوع الذي سيكون حوله الحديث فقول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخليله وخيرته من خلقه. أرسل الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الثقلين الجن والإنس. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وارض, وارض اللهم عن الصحابة. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ارسل لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم اما بعد فإن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين على عباده المسلمين عظيمه وكثيره لا يخفيها العادون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولكن أعظم هذه النعم وأجل هذه النعم على الإطلاق هي بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة هذه أعظم النعم وأجل النعم لا يساويها نعمه ولا يدانيها نعمه والله تعالى قد نوه بهذه النعمه العظيمه وهذه منة الجسيمة في كتابه العزيز فقال سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين انبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل, من قبل في lincoz وموحين وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الاميا رسولا منهم يتلوع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وقال سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز من عليه ما أنبتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم هذه النعمة العظيمة والمنك الجسيمه بإرسال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة الخالدة إنما كانت أعظم النعم وأجلها لأن فيها إخراج الناس من الظلمات إلى النور الله سبحانه وتعالى ساق لنا على يدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة وأجل نعمة وهي إخراجنا من ظلمات إلى النور كما قال الله عز وجل قد أنزل الله إليكم ذكرى فسولا بيثو عليكم آيات الله مبينات يخذ الذين ناموا من الصالحات من الظلمات إلى النور فهذه أجل النعم وأعظمها والرسول صلوات الله وسلامه عليه وسلم ما فلما أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين أرسله برسالة كاملة عامة شاملة خالدة إلى أن يرف الله العظيم من عليها هذه الرسالة العظيمة جمع الله تعالى لها هذه خصال الثلاث التي هي الكمال فلا نقص فيها بوجه من الوجوه وقد, وقد نوه الله بهذه النعمة في قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمة ووظيف لكم إسلام دينا نوه الله سبحانه وتعالى بيعني بي هذا الكمال الذي حصل بشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية الكريمة وأما عمومها وشمولها لكل أحد فقد جاء ذلك في آيات كثيرة كما قال الله عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وأما خلودها وبقاؤها إلى نهاية الدنيا وشمولها لكل أحد وأنه لا يفعل أحد Kathy G الخروج عنها بينه صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بقوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار والذي نفس بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار فهذا فيه أنها عامة لكل أحد وأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع وأنه, وأنه بعد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغفر أحد بالسلامه والنجاة والخلاص من النار ومن العذاب إلا باتباع هذا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وقد قام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بإبلاغ الرساله وأداء الامانه والنصح, والنصح للامه فبلغ البلاغ المبين ونصح غايه النصح وتمام النصح فما ترك خيرا الا ودل الامه عليه ورغبها فيه صلوات الله وسلامه عليه وما ترك شرا الا وحذرها منه الا وبينه لها وحذرها منه عليه الصلاه والسلام وهذا من كمال نصحه ومن كمال شفقته ومن, كلامه ومن كمال حرصه على سعادة أمته وعلى نجاتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومن كمال نصفه عليه الصلاة والسلام وقد بين كل ما يحتاج الناس إليه أنه رغبهم في حفظ هذا الحق وفي العمل بهذا الحق وفي الأخذ بهذا الحق أما بالنسبة للكتاب العزيز فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهذا فيه حث على تعلم القرآن وتعليمه ومعرفة ما فيه من الخير وما فيه من الهدى وأن الذين يشتغلون بتعلمه وتعليمهم خير الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأما بالنسبة للسنة المطهرة فقد قال صلوات الله وسلامه عليه. نظر الله امرأي سمع مقالة فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقى منه وهذا الحديث جاء برواية كثيرة يدل دلاله واضحه على أن المشتغل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاله صلوات الله سلام عليه بهذه الدعوة العظيمة وهي أن ينظره الله وأن تكون له النظارة وأن يكون يعني على هذا ال... يعني على هذا النحو الذي دعا به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهذا ترغيب منه صلوات الله وسلامه عليه في تلقي سنته وفي حفظها وفي التفقه فيها وفي نقلها من سلف الى من الى من من الله من من من من من من من من والتفقر في دين الله عز وجل أيضا أرشد إليه رسول الله وحث عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الحديث الصحيح المتفق على صحته الذي رواه البخاري ومسلم عن حديث معاوية بن يابي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين من يريد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه في الدين كما هو معلوم إنما هو عن طريق الكتاب والسنة وإنما هو الأقل من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا من كمال النصحة قد بين وأرشد وأوضح وحرص غاية الحرص ونصح غاية النصح وبيّن غاية البيان ثم مع ذلك, ذلك يرقب ويدعو لمن يقوم بهذه المهمة العظيمة فهذا يعني مع بيانه وإرشاده ونصحه وتوجيهه حث وترغيب للعنايه في كتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيهما ومعرفة ما اشتمل عليه من الخير وتعبد الله سبحانه وتعالى على نحو ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولما أرسله الله سبحانه وتعالى بهذه الرسالة الكاملة الشاملة الخالدة الباقية أكرم الله سبحانه وتعالى جماعة من الخلق بصحبته وبالجهاد معه وبتلقي حديثه وبالنظر إليه في هذه الحياة الدنيا وبسماع كلامه خصائص وميزات الله تعالى وخص بها طائفة وخص بها خير هذه الأمة وسلف هذه الأمة الذين هم الاسوه والقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وهم صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين ما كان مثلهم ما كان مثلهم فيما مضى ولا يكون مثلهم فيما يأتي لأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين اكرمهم الله سبحانه وتعالى بصحبته وجعلهم المختارين لأن يكونوا في زمانه وأن يتشرفوا برؤيته في هذه الحياة الدنيا وأن يسمعوا كلامه من فمه الشريف عليه الصلاه والسلام فيعوه ويحفظوه وينقلوه إلى من بعدهم وقد قاموا بهذه المهمة خير قيام ووفقهم الله سبحانه وتعالى لتحقيق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله عز وجل وفي سنة, رس... سنة رسول الله وفي التفقه ذي الله وفي اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فعنايتهم بالقرآن من, أمثل... من أمثلتها أو من الأدلة عليها ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن فتعلمنا العلم والعمل جميعا هذه عناية بالقرآن تعلما وتعليما وعملا كانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لم يتجوزوا حتى يتعلموا عنها والعمل بهن فتعلموا العلم والعمل جميعا أما بالنسبة لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله سبحانه وتعالى وهو يعني يلقي الاحاديث على صحابته بالمناسبات المختلفة فثارة يبدأهم وثارة يسألونه فيجيبهم وأحيانا يأتي جبريل على صورة رجل فيعطي أسئلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيبه الرسول وهم يسمعون رسول صلى الله عليه وسلم وصحابته يسمعون ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هذا جبريل وأتاكم يعلمكم دينكم فبين فاستحاب رضا تلعنهم تلقوا ذلك عن رسول الله لملازمتهم له أو حين وجودهم معه وحين وجود من يأتي ويسأل عن يعني ما حصل له وما حدث له وعن و... فكانوا في الـ الـ يعني اختلفوا في ذلك قلة وكثره فمنهم من كان يعني تحمل الاحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من كان قليل الحديث عن رسول صلى الله وسلم عليه ومن امثلة حرصهم على تلقي حديث رسول الله صلوات الله وسلم عليه ورضي الله تعالى عنهم وارضاه انهم كانوا يجمعون ويوفقون بين مصالحهم وبين الاتيان الى رسول الله صلى الله عليه صلوات وسلم لتلقي السنه عن عليه الصلاه والسلام جاء في صحيح مسلم عن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال كنا نتناوب على رعاية الابن يعني إنهم بدل ما يكون كل واحد يذهب للرعاية إبله يجمعون إبلهم بعضها مع بعض ثم كل واحد يذهب بها في يوم من الأيام ويكونون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الفترة اللي ما هم في النوبة لهم لأحدهم في رعاية الإبل وإذا رعى الإبل وجاء فإنه يأتي ويستوى ويحصل ما يمكنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه: كنا نتناوب رعايه الإبل فلما كانت نوبتي عجلتها بعشين يعني روح أو رجع بها في الرواح وفي نهاية النهار مبكرا فجاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فوجدته قائما يحدث الناس فسمعته يقول ما من مسلم يتوضا فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل فيهما بقلبه وجهه الا وجبت له الجنه قال عقبه فقلت ما اجود هذا تلفظ بهذه الكلمه والناس يسمعون يعني من شدة شده يعني فرحه بهذا بهذا الخير الذي ادركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء متأخرا ما أجود هذا قال عقبه فإذا أنا برجل يقول التي قبلها اجود التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر قال العمر عمر إني رأيتك جئت آنفا ثم بين له الشيء الذي فاته فقال قال رسول الله ما من أحد يتوضأ فيبلغ أو يصنغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء فهذا الحديث الشريف يوضح لنا امورا اولا تناوبهم في العمل ليوفروا بلقي رسول الله صلوات الله وسلم عليه واخذ السنه عنه وثانيا فرحهم واطباطهم بما يحصلونه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قل يعني ولو كان هذا الذي حصلوه يعني قليلا ثم يدلنا ايضا على تعاونهم على الخير وعلى أرشاد بعضهم بعضا إلى ما فاته كما حصل من عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع عقبه بن عامر حيث لفت نظره إلى ما قد فاته هذه, هذه نماذج من عنايتهم بكتاب الله عز وجل ومن عنايتهم بسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وكان من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذه الشريعة ولهذه السنة التي سنة رسول صلى الله عليه وسلم أنهيئ لها هؤلاء الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وهذه الفضيلة وهذه الخصيصة التي تلقوها عن رسول الله التي يظافروا بها هي في طليعة الأسباب التي تفوقوا بها على غيرهم التي فاقوا بها غيرهم وتميزوا على غيرهم لأنهم هم الذين تلقوا عن رسول صلى الله عليه وسلم هذا الهدى وهم الذين أدوه إلى من بعدهم من التابعين وهكذا جيلا بعد جيل، فإذا كل من يقتدي بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءت عن صحابي من الصحابة فإن الله سبحانه وتعالى يعطي ذلك الصحابي مثل أجور من استفاد ومن عمل بهذه السنة لأن هذا الصحابي الذي جاء بهذه السنة وتلقاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلها إلى من بعده وهكذا واستمر هو الواسطة بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو الذي جعله الله آآ آآ يقوم بحفظ هذه السنة عن رسول ثم يعطيها لمن بعده فلهم مثل اجور من استفاد خيرا بسببهم. فأعمالنا الصالحة التي نعملها طبقا لما جاء عن رسول الله عليه وسلم، الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطانا لأنه هو الذي دلنا على هذا الخير ويعطي صحابة نبيه وكل من تلقى عنهم وهكذا بمثل أجري العامل الذي عمل بهذه السنة التي جاءت من طريق ذلك الصحابي ثم التابعين وراءه وهكذا من بعدهم فهو شرف عظيم وفضل جزيل من الله عز وجل يؤتيه, يؤتيه من يشاء والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم ثم ان التابعين تلقوا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا يرتحلون من بلد إلى بلد ليظهر بحديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا كان الحديث حصلوا عليه من طريق فيها نزول فإنه يذهب إلى ذلك الشخص الذي يكون عنده الحديث بعلو ويأخذه منه مباشرة ليقرب لتقرب, لتقرب الوسائط بينه وبين رسول الله ولتقل الوسائق بينه وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالتابعون تلقوا الحديث عن الصحابه وتلقوا تلقوا السنه عن الصحابه رضي عن الله عنهم وارضاهم وهكذا التابعون من بعد التابعين من بعدهم وهكذا واستمر الأمر على ذلك وكانت السنه محفوره في الصدور الله سبحانه وتعالى اعطى الصحابه واعطى التابعين ومن بعدهم ممن وفقه الله سبحانه وتعالى اعطاهم من الحفظ ومن الإتقان ما ما هو مذهل الإنسان عندما يسمع يعني بعض الوقائع التي حصلت لبعضهم من الحفظ يعني يتعجب ويعني يرى أن هذا يعني شيء لا يحصل إلا لمن وفق الله عز وجل فكانوا يتلقون فكان الحفظ موجودا في الصدور ثم وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكتب، كما أنهم كانوا يحفظون فيه من يكتب، كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ثم بعد ذلك يعني بدأ تدوين السنة وكتابتها، فكتبت أو بدأ تدوينها في القرن الثاني على طرق مختلفة. ثم بعد ذلك في القرن الثالث اتسع. يعني كان التدوين على وجه أكم وعلى وجه أكمل وذلك ولذلك سمي ذلك العصر العصر الذهبي لتدوين السنة له القرن الثالث وهو العصر الذي دون فيه الصحيحان والكتب الأربعة اللي هو كتب السنن وكثير من الكتب دونت في ذلك الوقت ثم حصل التدوين بعد ذلك وكان التدوين منهما هو متجها إلى تدوين الحديث دون تعرض للفقه ودون تعرض لمسائل الفقه أو الاستدلال بالأحاديث على مسائل الفقه كما حصل بالنسبة للكتب المؤلفة على المسانيد على مسانيد الصحابة يذكر الصحابي ثم يذكر ما له من الأحاديث من غير أن يلاحظ فيها أبوابها ودلالاتها وإنما أحاديث كل صحابي على حدة يأتي إلى ببكر فيورد ما له من الأحاديث ثم يأتي لا عمر فيورد ما له من الأحاديث فهذا تدوين للسنة من غير تعرض لمسائل الفقه وتدوين على نحو الآخر الذي جمع بين الفقه بين الرواية والدراية وبين الفقه والحديث مثل صحيح البخاري صحيح البخاري جمع فيه بين الفقه وبين الحديث بين الفقه والحديث فهو كتاب رواية ودراية كتاب حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وكتاب فقه وهذا الفقه يتمثل في التراجم تراجم الأبواب التي يعقدها ثم يرد الأحاديث مستدلا بتلك الأحاديث على ما ترجم به وأحيانا تكون التراجم أو يكون فهم يعني تطبيق الترجمة على الحديث ودلالة الحديث على الترجمة يعني خفيا ودقيقا يعني لا ي... ما كل يعني يدركه وهذا يعني دليل على على يعني دقة البخاري ودقة فهمه وجودة فقهه رحمه الله وقد قال بعض العلماء فقه البخاري في صحيح في تراجمي صحيحة يعني لا شك ولهذا ألفت مؤلفات خاصة في تراجم الصحيح يذكر الترجمة وكيف كيف يطابق الحديث للترجمة بل إن هذه الغاية التي هي العناية بالفقه هي التي جعلت البخاري يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب في أماكن مختلفة من قصد من أجل الاستدلال بها على ما يريد بل إن هذه الغاية التي هي العناية بالفقه هي التي جعلت البخاري يفرق الأحاديث على الكتب والأبواب في أماكن مختلفة من أجل الاستدلال بها على ما يريده ولكنه إذا أورد الحديث مكررا لا يريده بنفس الاسناد أو بنفس المتن بل يكون هناك شيء من الفرق يعني ف... فيرده مثلا في موضع عن شيخ ثم يرده عن شيء آخر ثم عن شيخ آخر وهكذا فتجد الحديث عندما جاء في أماكن متعددة يأتي بفوائد جديدة غير الفوائد التي كانت موجودة في الموضع الأول فيكون جمع بين تعداد الطرق وتنوعها وتكررها وانها جاءت من مختلفة وايضا على دلالتها على الفقه وعلى مسائل الفقه المختلفة هذا المقصد الذي قصده جعل البخاري أحياناً يورد الحديث في مكان خفي ما كل يتفطن ان الحديث موجود في صحيح البخاري بل إن بعض العلماء ينفي أن يكون الحديث في البخاري يقول هذا الحديث ليس في البخاري والسبب في هذا أنه يعني يبحث عنه في مكان يظن إنه مظنته والبخاري يكون أورده في مكان دقيق من أجل الاستدلال على مسألة دقيقة فلا يتفطن له وهذا هو ما حصل للحاكم في المستدرة فإنه احيانا يقول صحيح على شرط البخاري ولم يخرج والواقع أنه قد خرجه وهو موجود في الصحيح ولكن السبب أن الحاكم احيانا يبحث عنه في موضع من المواضع يعني هو متبادر إلى يكون فيه ولكن البخاري يورده في مكان ليستدل به على مسألة دقيقة يعني ما له يتفطن له وانا اضرب مثلا يعني من الامثله التي يعني تدل على في فهم البخاري رحمه الله في كتاب الاجاره اورد بابا ثم اورد تحته قطعة من حديث طويل موجود في مواضع متعددة من الصحيح الباب الذي اورد في كتاب الاجارة قال باب اذا استأجر اجيرا ليعمل له بعد شهر او سنة جاز وهما على شرطهما إذا جاء لجل هذا عنوان الترجمة باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جائز وهما على شرطهما إذا جاء لجل يعني ما هذا أن العقد إذا أبرم مثلا في شهر شوال والتنفيذ يبدأ من محرم أنه جائز يعني مو معناه أن الإنسان إذا عقد لازم يبدأ العمل بعد العقد مباشرة هذه مسألة خلافية بين العلماء موجودة في كتب الفقه منهم من يقول بأنه لا يجوز ومنهم من يقول بأنه يجوز. ولكن البخاري يعني أورد هذا الحديث، أورد عقد هذه ترجمه أورد هذا تحت هذا الحديث. من الحديث طعن في حديث حديث الهجرة الطويل الذي فيه هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أخذ معه رجلا من بني الديل. حديث عائشة. قد واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم و بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتهم ودفع إليه رحلتهما رحلتهما ووعده الغار بعد ثلاث. يعني فالاتفاق حصل يعني بينه بالرسول ووعدوه بعد ثلاث أن يأتيهم من أجلية هذا الحديث أورده تحت هذه الترجمة باب إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد شهر أو سنة جازه وهما على شرطهما إذا جاء لجب يعني فهذا العمل الذي عمله يعني الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه ابو رضي الله تعالى في حديث الهجرة أورد هذه القطعة من حديث الهجرة على هذه المسألة من مسائل كتاب الإجارة اذا كتاب البخاري هو كتاب فقه وكتاب حديث وكتاب فقه وكتاب رواية وجراية كذلك كتاب الموطا فإنه جمع بين الفقه والحديث يعني جمع بين الأحاديث وبين الفقه وبين الكلام على مسائل الفقه الكتب الاربعه التي هي سنن ابي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه هذه الكتب الاربعه كلها مبنيه على هذا المنوال الذي هو الترجمه يعني لموضوع من الموضوعات ثم ايراد الاحاديث أو الحديث تحت الترجمه ليبين فيه أن هذا الموضوع دل عليه هذا الحديث بل إن يعني يعني بعضهم مثل النسائي يعني كثرة التراجم فيه كثرة التراجم فيه مع قلة الأحاديث فيه لأن كتب النسائي هو أقل كتب السنن يعني حديثا ولكن الأبواب مملوء بالأبواب ومملوء يعني بالإشارة يعني بمسائل الفقه مختلفة. يعني أذكر مثال من الأمثلة التي تدل على دقة فامة يعني في الاستنباط يعني وهو في, في, في أول كتاب الطهارة قال باب استياك الصائم في العشي يعني الصائم يعني يستاك في العشي يجوز له أن يستاك في العشي يعني أتابه في كتاب الطهارة أورني تحتاه حديث لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواف عند كل خلال أخذ من هذا الحديث أن الاستיאك للصائم بعد الزوال لا بأس به، وأنه جاعز وهذا الحديث يدل عليه. كيف؟ قوله لو لنا مرّة مرّة, مره دل... يعني وجه الدلالة. يعني لولا أن مرشقة لامته لم تكن بالسواك عند كل صلاة، ومعروفة عليهم الصلاة العصر هي في العشي وهي داخلة ضمن الصلوات فإذا لسان يستاف عند صلاة العصر، إذا يستاف في العشى ولا محلولة في ذلك. والجماعة الذين قالوا أنه يعني لا ينبغي له أن يستاك لقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف في المسائي مطيف عند الله مريح المسك. يعني هذا الحديث يدل على جوازه وأنه لما نعم يعني هذا الحديث هو قوله لولا أنا شق على أمتي لا مرثوا بسيئة عندك هذا من دقة الفهم ودقة, ودقة الاستنباط إذن يعني المحدثون رحمهم الله عندما دونوا الكتب منهم من جمع بين الفقه والحديث فكتبهم كتب رواية ودراية كتب حديث وكتب فقه في القرن في القرن الثاني في القرن الأول يعني كما هو معلوم ما الذي, ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول ما الذي كان عليه العمل في القرن الأول الذي كان عليه العمل في القرن الأول أنهم يأخذون الحديث ويعملون به وإذا نزلك. مسألة من المنزلت في الناس نازلة يحتاج إلى معرفة حكمها من كان عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره ومن لم يكن عنده شيء سأل الناس حتى يجد الدليل على على ذلك ان وجده أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءته جده تسأله ميراث الميراث من من حفيدها قال أبو بكر رضي الله عنه ليس لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله وسلم ولكن حتى أسأل الناس حتى أسأل الناس فسأل فجاءه اثنان من الصحابة وأقبرها بأنجر رسول الله سلم أعطاه السدس فقضى بالسدس كان الواحد منهم عندما يسأل عن مثل من المسائل يعني ولا يجد فيها حديثا يعني يعني يفتي السائل يقول أقول فيها برايي فإن كان صوابا من الله وإن كان خطا فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء بري منه ثم يفتيه بما ظهر له وإذا أفته ثم بعد ذلك تبين له الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع يعني ترك فتوى ورجع إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان المعول عليه الحديث والدليل من الكتاب والسنة هذا هو الذي كان عليه الناس في القرن الأول كان الناس في القرن الأول الذي عنده علم عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل به والذي لا يكون عنده علم يسأل من عنده علم فإذا وجده أخذ به لم يجده اجتهد وافتى ولهذا نقلت عن الصحابة رضى الله تعالى عنهم يعني في مسائل الفقه المختلفة الاقوال المتعددة فكثير من المسائل يذكر فيها رأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وعزل الله بن مسعود وفلان وفلان وفلان وهكذا يعني تذكر أقوالهم واراءهم في المسألة هكذا شأنهم وقد مضى على ذلك القرن الأول ثم بعد ذلك التابعون على هذا المنوال يعني كان الواحد منهم يرتحل من مكان إلى مكان ليحصل الحديث عن رسول الله عليه السلام لعمله، وكان بعضهم يسأل بعضا عما يحصلهم من الحديث عن رسول الله عليه السلام. ومن يعني من يعني من الأمثلة أن بعض التابعين يعني حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم راعي في الغربة وكبلي الزمن قضي البارحة. أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ولما قال أنا يعني انقدح في ذهنه قد يكون انقضح في ذهنه أنه يظن أنه يعني كان رآه لأنه قائم يصلي ما كان نايم فخشي أن يظن أنه مشتغل بعبادة وهو ليس متلبس بهذه العبادة فبادر ونفى عن نفسه أن يعني يعني يظن أنه عامل شيء وهما عاملة يعني هم لا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فقال ثم قلت أما إني لما كن في صلاة لأن لما كان الكوكب الذي انقض البارحة طبعا ما راح يشوفه لو هو مستيقظ فقد يكون مستيقظ يصلي يعني جاي من أجل صلي قال ما إني لما كن في صلاة ولكنني لذغت يعني السبب أني كنت مستيقظ ورأيت الكوكب الذي انقض البارحة أني كان ملدور كنت لذير فقال له فماذا صنعت قال قلت ارتقيت يعني بحث عن أحد يعني ينفث عليه رقية فقال ما حملك على هذا يعني ايش دليل على انك يعني ارتقيت قال جاب الحديث الذي يعني بلغ في ذلك وهو انه لا رقية الا من عين او حما, لا رقية إلا من عين أو حما ماذا قال له سعيد بن قال قد احسن من انتهى الى ما قد سمع قد احسن من انتهى الى ما قد فهم يعني يعني من انتهى الى ما بلغه عن رسول عليه الصلاه والسلام فقد احسن ثم ارشده الى شيء اولى واكمل وافضل قال ولكن حدثنا ابن عباس ثم جاء الحديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وذكر مصفات من منهم لا يكتئون ولا يطيرون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا فكون كون بعضهم يسأل بعضا عن يعني العمل الذي عامله ما الذي دفعه وما الذي حمله على أن يعمل به فيبين الدليل الذي بلغه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ماذا يقول له ذلك يعني وهو يرى أن الأولى يعني خلاف يعني هذا الشيء وهو الأخذ بما هو الأكمل والأولى وهو أن يكون الإنسان يعني على طريقة سبعين ألف قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمه هذه كلمة من أجمل الكلام ومن أحسن الكلام وهي أن الإنسان عندما يعمل بالدليل الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو محسن وهو مأجور وهو على خير وكان في الصحابة من هو مشهور بالفقه وبالفتوى وكذلك في التابعين وفي التابعين الفقهاء المعروفين الفقهاء السبعه المدينه, الفقهاء المدينة السبعه المشهورين الذين كانوا في اواخر القرن الاول يعني بعضهم ما في اواخر القرن الاول والثاني في اوائل القرن الذي يليه وهكذا يعني بعدهم يعني امم كثيرة كلهم يعني عندهم العنايه بالفقه وعندهم الجمع بين الفقه والحديث على هذا انقض القرن الاول وهو أنهم يعملون بما جاءهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو حنيفة رحمه الله Fernهادienne ولد سنة ثمنين من الهجرة والإمام... والإمام أبو حنيفة ولد سنة ثمانين والإمام مالك ولد بعد ذا عمinder وتوفي أبو حنيفة رحمه الله ثنة خمسين وتوفي الإمام مالك ثنة موجود ثنة سنة والشافعي ولد في السنة التي مات فيها أبو حنيفة وتوفي سنة 200 و 4 ولمام توفي سنة 241 وكانوا كغيرهم من علماء السلف كل واحد من العلماء هؤلاء الأمه الأربعة وغيرهم كل واحد منهم يحرص على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويبحث عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعضهم يعني يتلقى عن بعض يعني هؤلاء الأمه يعني الثلاثة الأخيرون اللي هم مالك والشافعي وأحمد كل واحد منهم يعني كل متأخّر رواعاً الذي قبله وكل واحد منهم شيخ للذي قبله شيخ للذي بعده، فالأمام الإمام الشافعي رواع الإمام مالك والإمام الشاف الإمام محمد رواع الإمام الشافعي وكان الشافعي رحمه الله مع أنه شيخ الإمام محمد. يقول له إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فاعلمونا به حتى نعمل به إذا كان صحيحا روى ذلك الطبراني عن عبد الله بن الإمام أحمد عن الإمام أحمد أن الشافعي رحمه الله كان يقول هذا الكلام يعني يقول لإمام أحمد إذا صح عندكم الحديث يا أبا عبد الله فأخبرونا وذلك كما هو معلوم لأن ما هنا أحد يحيط بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام لان الصحابه رغله العنب يلتقوا يعني يأتون بالمناسبات المختلفه وقد ياتي الشخص في مناسبة من المناسبات ليس عنده احد من عند رسول صلى الله عليه وسلم الصحابه او يكون عنده نفر قليل من الصحابه ثم الصحابة تفرقوا بالافاق وراحوا يمينا وشمالا فكل عنده علم من رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا يعني يستوعب اي واحد من الأمة كلما ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لم يفده حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ادعى هذا احد من الائمه ولا يجوز ان يدعاه فالامام يعني هناك حديث اذكره بالمناسبه وهو ان الامام احمد في المسند روى حديثا يعني فيه الامام احمد يروي عن الامام الشافعي والامام الشافعي يروي عن الامام مالك وهو حديث لقوله عيسى فلم نسمت المؤمن طائر يعلق في الجنة نسمت المؤمن طائر يعلق في الجنة هذا الحديث في سنده ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المعروفة وهو ف الشافع أحمد يرويه عن الإمام الشافعي والإمام الشافعي يرويه عن الإمام مالك وقد أورده الحافظ من كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله سبحانه وتعالى ولكن لسنا نقتل في سبيل الاموات ام بالاحياء عند ربهم مرزقون روى هذا الحديث وقال هذا حديث عزيز فيه ثلاثة في اسناده ثلاثه من الائمه أصحاب المذاهب المشهورة المتبعة إذا عرفنا ان القرن الأول مضى على هذا المنوال وهو يعني البحث عن الدليل والعمل به ومن لم يكن عنده علم يستفي من عنده علم ثم يعمل بما بلغه وعلى هذا المنوال كان التابعون واسباعهم ومنهم الائمه الاربعه يعني من بعد يعني تابعون ومنهم لا ومنهم غيرهم ممن قبلهم ومن هو في زمانهم ومن هو بعده فنجد يعني في كتب الفقه وفي كتب الحديث وفي كتب التفسير أن نقول الكثيرة عن الفقهاء الكثيرين في مختلف القرون وفي مختلف الأعصار في زمن الصحابة والتابعين يذكر قول فلان وقول فلان وقول فلان وقول فلان, وقول فلان وهكذا الائمه الاربعه حصل لهم تلاميذ يعني عنوا بجمع أقوالهم ولكنهم ما قلدوهم وما التزموا بما جاء عنهم في كل شيء بل يعني يدونون اقوالهم ويوافقون منها ما يرونهم موافقا للدليل ويخالفونهم فيما يرونه يعني على خلاف الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. معلوم ان ابي يوسف ومحمد خالف ابي حنيفه في كثير من المسائل ومعلوم ان كثيرا من اصحاب الشافعي يعني هم على خلاف قوله وكذلك الإمام مالك كثير منهم على خلاف قوله وكذلك الإمام محمد كثير منهم على خلاف قوله لأن المعول عليه إنما هو الدليل ولكن يعني هذا التدوين لمسائل الفقه يعني دونوها ليعرف يعني ما عندهم من الفقه وليرجع إليه يعني ليعرف يعني مثلا ما عندهم وليستفاد منه فيما إذا كان ليس هناك دليل على خلافه أما إذا كان الدليل موجود على خلافه يعني قولي الإمام فإنهم يرجح فإنهم يعملون بما جاء به الدليل لأن هذا هو الواجب لأن الواجب على الأمة هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة اتباع الدليل من الكتاب والسنة هذا هو الواجب المتعين إذا إذا يعني الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم يعني أتباعهم دوّنوا فقههم ولكن يعني تلاميذهم ومن كان في عصرهم ومن بعد عصرهم بقليل ما كانوا يقلدونهم والتقليد إنما جاء التقليد الأعمى الذي هو التزام قول التزام المذهب بحيث لا يخرج عنه ولو وجد الدليل على خلافه هذا ما وجد إلا في القرن الرابع كما قال ذلك العلماء ومنهم ابن عبدالبر رحمه الله اذا الأئمة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم كغيرهم من أئمة المسلمين بذلوا جهدهم في تحصيل الحق والهدى واجتهدوا وكل واحد من المجتهدين الأئمة الأربعة وغيره ليس معصوم من الخطأ وليس هناك أحد معصوم بعد رسول الله صلوات الله وسلم عليه المعصوم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيره ومن بعده من الصحابة ومن بعدهم لا عقمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانوا يبحثون عن الدليل لأن فيه العصمة وكانوا يعني إذا وجدوا إذا قالوا بالرأي ووجد الدليل على خلاف تركوا الرأي وذهبوا إلى الدليل لأن هذا هو مقتضى التكليف وهذا مقتضى التشريع لأن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليتبع وليسار على نهجه وجاء ذلك في آيات كثيرة يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أهسيم حرجا ما قضيت ويسلم تسليم ويقول سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرنا يكون لهم الخير من أمره ما في خيار مع حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويقول الله سبحانه اين تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ويقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ويقول سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليه يقول لما محمد اتدري ما الفتنه الفتنه الشرك لعله اذا رد بعض قوله ان يقع في قلبه شيء من الضيق فيهلك لعله اذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرد بل يجب أن يتبع وهذا هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله لأن شهادة محمد رسول الله ليس كلاما يقال على الألسنة فقط بل يعني له مدلول لا بد من وجوده لتحقيق هذه الشهادة وقد لخص هذا المدلول يعني أحد علماء المسلمين فقال طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فيصدق في كل خبر يخبر عليه الصلاه والسلام سواء كان ماضيا أو مستقبلا أو موجودا لا نشاهده ولا نعاين فكل ما ثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر فالواجب علينا التصديق وهذا هو معنى شهادتنا بان محمد رسول الله وإذا أمر فيجب السمع والطاعه وإذا نهى فيجب السمع والطاعه ولا لنا ان تأبد الله بعبادات محدثه ما شرعها رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه زجر ولا يعبد الله إلا بما شرع هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله والإنسان في قبره لا يسأل إلا عن ربه وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يسأل إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فإذًا طاعه الله وطاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لازمه ومتعينة ولا خيار فيها والواجب انما هو الاستسلام والانقياد وهذا هو معنى كل إنسان مسلم لان المسلم هو المستسلم المنقاد لله طبقا لما جاء عن رسوله عليه الصلاه والسلام هذا هو المسلم اذا عرفنا ان الحق انما هو العمل بما كان عليه القرن الأول، فالذي كان عليه القرن الأول هو الذي عليه الناس في القرن الثاني، وهو الذي قال عليه, عليه القرن الثالث، وهو الذي يجب عليه أن يكون أن يكون الناس عليه لا يوم الدين، لأن القرن الأول هو خير القرون، فما هو طريقهم في العمل وما هو طريقهم في التلقي البحث عن الدليل، إذن هذا الذي كان في القرن الأول هو الواجب أن يكون في كل زمان ومكان. طيب. إذا يقال يعني على هذا يعني بعد هذا ما هو الموقف من المذاهب الأربعة وغير الأربعة يعني من من من من من من من يعني من الأشياء التي دونت يعني كفقه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وفقه أبي بكر الصديق وفقه عثمان وفقه علي الأشياء الأشياء التي دونت وجمعت من الكتب. وكذلك فقه ابراهيم النخعي وفقه سعيد المسيب وفقه سعيد بن جوير وفقه النخعي وفقه فلان وفلان وفلان ما هو الواجب الذي علينا يعني بالنسبة لأئمة الأربعة وبالنسبة لغير الأئمة الأربعة أننا نجلهم ونحترمهم ونقدرهم ونعرف أنهم من خيار علماء المسلمين وأن كل واحد منهم اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الحق وأن كل واحد منهم لا يعدم اجرا أو أجرين إن وفق للصواب فهو صاحب أجرين أجر لاجتهاده وأجر لإصابته وإن لم يحصل على الصواب في مسألة معينة فإنه مأجور على اجتهاده له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. كما قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخصى فله اجر واحد إذا الأئمة الأربعة هم كغيرهم الأئمة أئمة مجتهدون بذلوا وسعهم في الأخذ بالدليل والعناية بالدليل وأن كل واحد منهم لا يعدم اجرا أو اجرين هذا هو الذي يجب اعتقاده في حق أئمة المسلمين ولا يجوز لا الغلو ولا الجفاء الحق وسط بين الافراط والتفرير لا يجوز لأحد إن يقول يعني الإمام أنا ألتزم مذهبه وأتابعه في كل مسألة من المسائل ولا أخرج عنه سواء كان هناك دليل عن رسول أو ما في دليل لأنني أنا ألتزم بهذا المذهب وأتقيد بهذا المذهب لأني ليس عندي يعني قدره على معرفه الحق فانا اتعبد الله وفقا لمذهب معين هذا غلو وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام ويخالف ما جاء عن الائمه انفسهم لان الذي يفعل هذا الفعل قد عصب ائمته انفسهم كما أنه في يعني يعني عدم في ثل يا امر الله يا